فضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم من ربكم اني أَخْلُقُ لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله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 وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون 118. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما 119. منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد لأننا مسلمون